والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد ففي كتاب روضه الناظر للمعلم ابن رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا عند الكلام على المكروه نعم خلصنا المباح خلصنا طيب يلا بسم الله اقرا يا شيخ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى عليه الصلاه قال رحمه الله تعالى فصوله المباح غير مزموم الذه قال المباح غير مزموم به لان الامر استدعاء وطلب والمباح ما دون ومطلق غير مستدعى ولا مطلوب وتسميته مأمورا تجوز فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يطرق به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به قلنا فليكن المباح واجبا إذن وقد يطرق الحرام إلى المندوب فليكن واجبا وقد يطرق الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا، ولتكن الصلاة حراما إذا تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطن فان قيل فهل الإباحة تكليف؟ قلنا من قال التكليف الأمر والنهي فليست الإباحة كذلك ومن قال التكليف ما كل فاعتقاد كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا ضعيف؟ إذ يلزم عليه جميع الأحكام والله أعلم نعم المؤلف رحمه الله تعالى في ظن مباحث المباح يتكلم على المباح من حيث كونه هل أمر به الشارع أو ليس مامورا به وهذه المسألة قد ذهب فيها جمهور العلماء إلى أن المباح ليس مامورا به، القول بأن المباح ليس بمأمور به، هو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الكعبي وأتبعه ونسب لابي الفرج المالكي ولجماعة كذلك القول بأن المباح مأمور بهم. والمؤلف رحمه الله دلل على قول الجمهور وهو القول الصحيح الذي ينصره وهو أن المباحة غير مأمور به قال لأن الأمر استدعاء وطلب فكيف نقول أن المباح أمر به الشارع والمباح ليس بأمر ولا باستدعاء ليس بأمر ولا باستدعاء وإنما أذن الشارع في فعله أو في تركه أذن في الفعل أو في الترك على السواء فهو المأذون في فعله أو تركه قال استدعاء وطلب والمباح مأذون فيه في الفعل أو في الترك غير مستدعى ولا مطلوب وتسميته مأمورا تجوزا إذا دلل على أن المباح ليس بأمر لأنه ليس يطلب فيه الفعل فلا يطلب فيه الفعل ولا يطلب فيه الترك أما المذهب الثاني وهو مذهب الكعبي ومن تبعه فإنه قال أن المباح مأمور به وذكر المؤلف دليلا أو استدلالا أو بما يستدلون به قال فإن قيل ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح يترك به الكفر والكذب الحرام فيكون مأمورا به يعني هو الآن بيستدل الإمام نقدام رحمه الله تعالى يستدل لأصحاب هذا القول من باب تبيين دليلهم والنظر في دليلهم فهؤلاء يقولون المباح عند أن يشتغل به الإنسان فإنه يشتغل بفعله عن فعل الحرام عن فعل الحرام فإذا ما اشتغل الإنسان برياضة مباحة فإنه قد شغل نفسه عن الوقوع في الحرام وعن فعل الفواحش فعلى ذلك يكون المباح مما يشمله الأمر لأنه صار وسيلة إلى ترك الحرام ونحن نقول كلامنا في المباح المجرد كلامنا في المباح الذي ليس وسيلة لغيره، أما المباح الذي صار وسيلة لغيره، فإن المباح ينتقل من مرتبة الإباحة إلى مرتبة تلك المقاصد أو هذا المقصد الذي صار المباح وسيلة له. فنحن كلامنا في المباح. المجرد، فالقول بأن ترك الحرام مأمور به والسكوت المباح أي إذا سكت فإنه لم ينطق بالحرام لم ينطق بالحرام لقائل أن يقول إذا ما سكت فالسكوت قد يكون هو البدل عن ترك واجب عن ترك واجب إذن فالمباح يكون واجبا المباح يكون واجبا وفي بعض الأحيان قد يكون مندوبا الفعل فإذا ما سكت ترك مندوبا القول هذا قول بعيد قول بعيد وعلى ذلك فان الاحكام التكليفيه كلها قد تنتقل إلى المأمور به فقد يفعل الانسان المكروه ونقول المكروه صار يعني مأمور به لماذا لأن المكروه شغل الإنسان عن فعل الحرام إذا ستكون جميع الأحكام التكلفية مما يشملها الأمر وهذا قول قول بعيد ولذلك علق المؤلف رحمه الله وقال قلنا فليكن المباح واجبا إذن لأن المباح الذي شغلك عن فعل الحرام على هذا القول يكون إذن ماذا يكون واجباً يكون واجبا وعند ذلك تتغير الأحكام بل قد يكون الشيء الحرام الذي هو أخف في درجة التحريم من غيره يكون واجباً لكونه شغلك عن الوقوع فيما هو أعظم حرمة فلقال أن يقول انشغال الإنسان بشرب الدخان أولى من الحشيش واشتغاله بشرب الحشيش أولى كذلك من اشتغاله من المخدرات الأخرى التي هي أنك أشد ضررا وعلى هذا فقس على هذا فقس ولذلك هذا المذهب مذهب بعيد وتركه أهل العلم وذاب جمهور العلماء إلى خلافه قال قلنا فليكن المباح واجبا إذن وقد يترك الحرام إلى مندوب فليكن واجبا ويترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حراما واجبا كما قلنا ترك الدخان من أجل كذا واضح، وقام مثلا باخذ الرشوة فيرى أن أخذها عن طيب نفس ممن دفعها له هو أفضل من السرقة فيكون أخذ الرشوة عندئذ يكون واجبا لأنه ترك به ما هو اعظم ضررا وحرمة لأنها هدية جاءت عن طيب نفس مع كون ذلك مما يخالف الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول ومن حديث ابي حميد الساعدي في الرجل الذي يقال له ابن اللثبيه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على مال الصدقه فاتى وجاء وقال هذا مالي اهدي لي وهذا مالكم فقام النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبر وقال يأتي أحدكم فيقول هذا أودي لي وهذا لكم فما جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتي هدية إن كان صادقا إذن يكون هذا في حد ذاته أضمن السرقة وعلى هذا فقس ليس صحيحا قال فليكن الشيء حراما واجبا ولتكن الصلاح حراما إذ تحرم بها من عليه الزكاة وهذا باطل أي دخل فيها أن تحرم بها أي شرع وكبر كبيرة الإحرام فإنه في مثل هذه الحالة لانشغاله عن الزكاة تكون الصلاة عند ذلك محرمة لأن الترك يكون واجبا من أجل أن يؤدي الزكاة كل هذا من الالزامات التي ألزم بها ابن قدام رحمه الله القائلين لان المباح من التكليف ومما كلف الشارع به المكلفين قال فإن قيل فهل الاباحه تكليف قلنا من قال التكليف الامر والنهي فليست الاباحه كذلك من حصر التكليف في الامر وفي النهي فليس المباح إذن مما كلف به الإنسان لكونه لا يشمله أمر ولا نهي ومن قال التكليف ما كلف اعتقاده كونه من الشرع أي كل ما يعتقده الإنسان وكل ما جاء في الشرع فالمباح إذن يكون تكليفا قال فهذا كذلك وهذا ضعيف يعني القول الثاني القول الثاني لأن العلماء اختلفوا الآن في الإباحة تدخل في التكليف أي هل هي من التكاليف الشرعية كما سمعت وكما نقل ابن قدامة هذه المسألة على قولين المذهب الأول أن الإباحة ليست تكليفا ولا تدخل تحت الأحكام التكليفيه وهذا مذهب جمهور العلماء وهو القول حسب حبيبي تعالى من وش الانسان كذا على اسس ما يخبطك لما قدم حد شيء تعالى من وجه إذا القول الأول من ذهب إلى أن المباح ليس تكليفا ولا يدخل تحت طائلة التكليف لانه ليس واجبا ولا مندوبا ولا محرما ولا مكروها فليس عند ذلك بتكليف أما المذهب الثاني فهو أن الإباحة تدخل تحت التكليف أي هي تكليف وذاب لذلك الإسرائييني خلافا لجمهور العلماء وذكر أن وجوب اعتقاد إباحة الشيء وأنه من الشرع هذا دليل على أنه تكليف دليل على أنه تكليف اي اعتقاد أن هذا الفعل من الشرع هذا الاعتقاد في حد ذاته دليل على أنه تكليف وهذا قول أيضا كما سمعت قول بعيد ليس صحيحا لأن اعتقاد الإباحة واعتقاد أن هذا الشيء من الشرع وفي حد ذاته لا ينسب إلى التكليف لا ينسب إلى التكليف. طيب إذن قد يتساءل إنسان إذن كيف صار المباح من الأحكام التكليفيه ودخل تحت الأحكام التكليفيه الخمسة؟ الجواب السهل في ذلك السهل في هذه المسألة نقول لأن المباح يختص بالمكلفين. المباح يختص بالمكلفين. فالخطاب في ذلك يتوجه إلى المكلف فالإباحة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح الزامه بالفعل أو بالترك بخلاف النائم الناسي المجنون الصغير فإنه لا يتوجه إليه الخطاب أما إذا توجه الخطاب إلى العاقل البالغ إلى المسلم سواء بالفعل أو بالترك أو بذكر أن الشيء مباح، فتوجيه هذا الخطاب فإنه لا يتوجه إلا إلى من شمله التكليف وهو المكلف، وهو المكلف، فهذا معنى جعل المباح من الأقسام التكليفية لأنه من الأقسام التي توجه فيها الخطاب إلى إلى المكلفين. نعم. البعض يقول ذلك وقال ذلك الشمقيت رحمه الله قال لأن القسمة هنا خماسية ولأن هناك خطابات شرعية جاءت بوصف الإباحة فإكمالا للقسمة ولتغليب ان هناك نصوص تدلت على الإباحة فذكر هذا كل هذه اجوبه يعني اجتهادت في ذلك نعم الآن يتكلم على القسم الرابع من أقسام الأحكام التكليفية التي ابتدأها بالواجب ثم ثنى بالمندوب ثم أتى بذكر المباح ثم هو الآن في القسم الرابع وهو المكروه وابتدأ هنا وجعل المكروه مع المحرم للاشتراك في طلب الترك وفي النهي، فكما أن المحرم طلب ترك، فالمكروه كذلك طلب ترك، ولذلك أتى بالمكروه مع المحرم، أو أخر المكروه مع المحرم، وابتدأ بذكر المكروه قبل المحرم لكون المكروه أخف من ناحية ترتب العقاب. من ناحيه ترتب العقاب من المكروه لأن المكروه لا يترتب على فعله عقاب لأن المكروه لا يترتب على فعله عقاب فابتدأ بذكر المكروه قبل المحرم العلماء رحمهم الله عرفوا المكروه في اللغة بأنه ضد المحبوب ويقول كرهت إليه الشيء تكريها أي ضد القول حببته إليه ولذا يقول الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كره ضد حبب وقيل المكروه ماخوذ من الكريها وهو المبغض الشيء البغيض الذي تبغضه النفوس ولا تالفه النفوس وأطلق على الحرب الكريها لما يكون فيها من قتل ودماء وكما قال القائل واقدامي على المكروه نفسي وضرب هامه البطل المشيح اقدامي على المكروه أي البغيض المبغض غير المحبوب إلى النفوس فهذا معنى المكروه وقلنا أن الحرب سميت بذلك ويقال يوم الحرب يقال في يوم الكريهة يوم الكريهة وقال المؤلف في اصطلاح المكروه هو ما تركه خير من فعلهم ما تركه خير من فعله ما هنا كما سبق أن تكلمنا جنس في التعريف يشمل كل متعلقات الحكم التكليفي الخمسة لأن المراد بها فعل المكلف ما تركه خير من فعله قولنا أو قول ما تركه أخرج الواجب لأن فعل الواجب خير من تركه وأخرج المندوب لأن فعل المندوب خير من تركه وأخرج كذلك المباح لأن المباح لا خيرية في فعله على تركه ولا في تركه على فعله وأخرج كذلك المحرم لأن قول ما تركه خير من فعله كلمة خير في هذه الصورة دليل على إخراج المحرم كذلك لأن المحرم فعله شر وعقاب فعله شر وعقاب وتركه واجب فلا يستخدم في ذلك لفظ الخير لفظ الخيرية أي التفضيل الذي هو على وجه الأفضلية والاستحباب ليس على وجه الالزام فقال هنا ما تركه خير من فعله بذلك أخرج الاحكام التكليفيه الاربعه وهذا التعريف منقول كذلك من تعريف الإمام الرازي في المحصول وإن كان قد زاد البعض عليه وان لم يكن عليه عقاب قيد بهذا القيد ما تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب أي في الفعل العلماء أيضا لهم كثير من الاصطلاحات في مثل ذلك منهم من قال المكروه ما نهى عنه الشارع على وجه الأفضلية ومنهم من قال ما نهى عنه الشارع ليس على وجه الحتم والإلزام ومنهم من قال هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب وهذا من ناحيه الحكم من ناحيه الحكم فيقال في المكروه هو الذي يثاب تاركه اي من ترك المكروها ممتثلا للترج كارها الفعل لما ورد من كراهه شرعية فهذا الذي يثاب على الترك وخرج بذلك من ترك المكروه بغير قصد وبغير إرادة وإنما ترك ذلك عادة أو فطرة أو استحياء فإنه لا يثاب على الترك أما من ترك المكروه قاصدا مريدا أن يتم يمتثل في ذلك ما جاء في الشرع ويريد بذلك الثواب فهو الذي يثاب ما يثاب ما ماذا قلنا الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق ويستحق فاعله العقاب لا ولا يعاقب فاعله لأنه قلنا يستحق فاعل العقاب هو المحرم ولكن قال العلماء ولا يعاقب ولا يستحق فاعله العقاب فمن فعل المكروه فلا يعاقب وهذا الذي فصل بين المكروه وبين المحرم فتارك المكروه يثاب امتثالا وهذا أخرج الواجب والمندوب والمباح ولكن بقي المحرم يشارك في ذلك فشارك المحرم امتثالا يثاب على تركه يثاب على تركه ولكن خالف المكروه المحرم في ترتب العقاب على الفعل فمن فعل المحرم استحق العقاب على فعله استحق العقاب على فعله و اما المكروه فمن فعل المكروه فإنه لا يذم على لا يذم على فعله العلماء كما ذكرنا في الواجب وكما ذكرنا في المندوب المباح ذكر أيضا أن المكروه يعرف بصياغ تدل عليه بصياق تدل عليه من تلك الصيغ الواردة المحرم النهي النهي إذا ما وردت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهه إلى الكراهه ومن أقوى ما يفسر ذلك ويوضح قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدل لكم تسؤكم فهذا نهي عن السؤال في وقت نزول التشريع وهذا النهي يفيد التحريم ولكن جاءت القرينه التي صرفته في السياق من التحريم إلى الكراهية في قوله تعالى وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها عف الله عنها والله غفور حليم فوان تسالوا عنها إذا رقص في السؤال حين نزول القرآن وذلك دليل على أن الأمر هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراها كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال فالكلام هنا وكثرت السؤال كذلك ليس على التحريم كما ذهب لذلك جمهور العلماء ايضا مما ينبغي ان يذكر طيب سأذكر ذلك المصنف نعم قال فصل الامر المطلق لا يتناول انت قرأت وقد يطلق وقد يطلق على المحظور وقد يطلق ذلك على المحظور اللي هو ماذا؟ المكروه يطلق على المحظور اللي هو ماذا؟ المحرم اي قد يطلق المكروه على المحرم نعم وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعله العقام نعم اذا يبين لنا ابن قدامه رحمه الله وهو ما ذكره كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الفوائد وفي غيره أن و وأن المكروه قد يطلق على المحذور وقد يطلق على المحرم فأفادنا المؤلف الآن فائدة ألا وهي أن المكروه عند المتقدمين أطلق على التحريم أطلق على المحظور بخلاف إطلاق واستعمال المتأخرين فإنهم يطلقون ذلك على كراهة التنزيه وليس على التحريم فالأمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وجد في كلامهم وفي إطلاقاتهم وفيما نقل عنهم من الفتاوى أنهم أطلقوا الكراهه والكراهية وأكره ذلك ويكره ذلك ويريدون بذلك المنع ويريدون من ذلك التحريم فالله تعالى يقول ولا تقول لما تصف السناتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام من أجل ذلك كره بعض العلماء إطلاق الحرام إطلاق هذا حرام فيقولون هذا مكروه فاستعملوا هذا اللظ تورعا، استعملوا هذا الإطلاق من باب الورع ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تراه يقول أكره المتعة وأكره الصلاة في المقابر ونقل عنه أنه قال أكره الوضوء الوضوء من آنية الذهب والفضة وابن قدامه رحمه الله تعالى قال أراد بذلك الإمام أحمد لأن النقل هنا نقل الخرقي قال أراد بالكراهة التحريم أراد بالكراهه التحريم كيف علم هذا قال لا خلاف عند الحنابلة أن استعمال الذهب والفضة حرام الوضوء في آنية الذهب والفضة حرام وما ذاب إليك ذلك المالكية والشافعية ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على ائمتهم بسبب ذلك بسبب ماذا ذلك في الاوقات والمواطن التي تورع فيها الائمه عن اطلاق لفظ التحريم فاستعملوا لفظ المكروه فاذا بتلاميذهم واذا بالمتاخرين منهم يفرعون على المساله من باب كراهه التنزيه وليس من باب كراهيه او ليس من باب التحريم نعم. لا لا ليس على الاطلاق قل وجد ان كل كلام اقول وجد لهم في بعض اطلاقاتهم لكن ليس ده هذا دائما يعني اخونا يسال يقول هل كل ما اطلقه المتقدمون من لفظ المكروه هل يطلقون ذلك على التحريم الجواب لا الجواب لا ولكن وجد اللحظة الجواب أنه قد وجد ذلك فقد يطلقون على كراهه التنزيه وقد يطلقون ذلك يريدون من ذلك التحريم وهذا موجود في القرآن حيث عدد الله أنواع من المحرمات ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وقال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، فهنا أيضا مكروه وأطلق ذلك على المحرمات طيب كيف يعرف المرء ذلك؟ وكيف يفرق بين ما أطلقه الائمه يريدون به التحريم وبين ما أطلق الائمه من لفظ المكروه يريدون به كراهة التنزيه هذا يعود إلى النظر في كلامهم وفي سياق أقوالهم وأدلتهم فمن خلال النظر في السياق والكلام يتضح كما نظرنا في كلام الإمام أحمد عند أن قال أكره الوضوء أو استعمال انيه الذهب والفضة وتجد أن الحنابل يذهبون إلى التحريم إذا أراد بذلك أحمد كراهت ماذا؟ التحريم أراد التحريم فإن أطلق مثل هذا اللفظ وتلاميذه ومذهبه والقائمون على مذهبه يذهبون ارحمك الله الى كراهه التنزيه فاننا نحمل الآن الكراهه على هذا الأصل وهي كراهه ماذا التنزيه كراهه التنزيه نعم الاطلاق الثاني هو كما قلنا ما نوي عنه نهي تنزيه وهو الذي أراده المؤلف والذي عرفه المؤلف بان ترك خير من فعله أو يمدح تاركه ولا يذم فاعله وهو قسيم الحرام في ناحية طلب الترك ناحية طلب الترك نعم قال قصد الأمر المطلق لا يتناول المطلوب قال والأمر المطلق لا يتناول المطلوب لان الامر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب ولأن الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشيء مامورا ومنهيا واذا قلنا ان المباح ليس بمامور فالمنهي عنه اولا نعم هذه مساله من المسائل التي يريدها المؤلف والتي قد نجد خلافا او يريدها من اجل الرد على المخالفين من ذلك اتى بهذا الفصل في قضية الأمر المطلق لا يتناول المكروه، فالأمر مثلا بالصلاة في قوله تعالى وأقيم الصلاة لا يتناول ما يكون مكروها فيها كصلاة من اشتمل اشتمال الصماء أو من كان مشبلا القول بكراهيه الإسبان أو حتى على القول بالتحريم أو كذلك رفع البصر إلى السماء فتلك أفعال حرمت أو تلك أمور نهي عنها فالأمر بالصلاة الأمر مطلق وأمر بإقامتها وبما لا تصح إلا به فليس أمرا بالمكروه ليس أمرا بالمكروه وبالأفعال المكروهة دلل المؤلف على ذلك قال لأن الأمر استدعاء وطلب يعني الدليل الأول ان هناك تنافي بين الأمر وبين المكروه وهذا من معنى الأمر فالأمر معناه استدعاء وطلب وأما المكروه فليس باستدعاء ولا بطلب بل هو طلب ترك وأما الأمر طلبه فعل فكيف نقول أن الأمر بالصلاة يشمل الأمر بالمكروهات أو الأمر المطلق يتناول المكروه لا الجواب كما ذاب المؤلف أن الأمر المطلق لا يتناول ماذا لا يتناول المكروه نعم لكن الاصحاب المذهب الآخر هم يقولون أن الأمر يشمل المكروه يتناول المكروه فقالوا يجوز أداء عصر يوم الإنسان بعد تغير الشمس بعد تغير الشمس فالأمر هنا تناول المكروه وقالوا الأمر الوارد في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق قد يطوف الإنسان وهو محدث وهذا صحيح عند الحنفية وهو مكروه فاجاب العلماء على هذا بأن الكراهه هنا ليست في الطواف وليست في اداء الصلاه عند احمرار الشمس لان الطواف فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى بل الكراههه جاءت لوصف في الطائف وهو المحدث والحدث ليس من الطواف فالامر بالطواف لا يشتمل وقوع الحدث وليس كذلك مشتملا على المكروه نعم. لأن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعلم والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام ويكون انقسامه بالإضافة لأن اختلاف الاضافات والصفات توجب المغايرة والمغايرة تكون طارة بالنوع وطارة باختلاف الوصف كالسجود لله تعالى واجب السجود للصنم حرام والسجود لله تعالى السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام والسجود لله تعالى غير السجود للصنم الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والسجود لله الذي خلقنا والإجماع منعقد على ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا وسيجد لله مطيع بهما جميعا واما الواجب بالعين طيب طيب على اساس ناخذ هذا الجزء هذا القسم والقسم الاخير من الاحكام التكليفيه وهو المحرم فالحرام لما فرغ من الاقسام الاربعه شرع فيه وقد عرفه كذلك العلماء في اللغة فقالوا الحرام هو الممنوع هو الممنوع ومنه قول إمرء القيس وجالت لتصرعني ويخاطب فرسه جالت لتصرعني فقلت اقصري إن مرء صرعي عليك حرام أي ممنوع فالحرام ويأتي من أسمائه والمنه عنه والمعاقب عليه معناه في اللغة كما سمعت الممنوع ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع أي منعناهن من إرضاعه أو منعناه من رضاعتهن وكذلك في قوله تعالى إن الله حرمهما على الكافرين إذا فالمحرم هنا والحرام بمعنى المنع في اللغة أما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله قال الحرام ضد الواجب والحرام ضد الواجب من نواحي كثيرة فالواجب مأمور بفعله أو طلب فعل والمحرم طلب ترك الواجب مأمور بفعله والمحرم منهي عن فعله الواجب يثاب فاعله والمحرم يأثم فاعله الواجب يأثم تاركه والمحرم يأثم فاعله فتجد أن هناك ضديه المحرم يثاب نعم يأثم فاعله يأثم فاعله وتاركه يثاب عرف العلماء المحرم بأيضا أنواع من التعاريف فمنهم من قال هو ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام ومنهم من قال هو الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب فقولهم هو الذي يثاب تاركه امتثالا أخرج الواجب وأخرج كذلك المندوب وأخرج المباح لأن الواجب لا يثاب تاركه والمندوب لا يثاب تاركه والمباح لا يثاب تاركه قال امتثالا احترازاً ممن ترك المحرم استحياءاً تركه لعدم قدرة على الفعل اذا فلا يثاب من ترك المحرم إلا من كان قاصدا مختارا عازما ممتثلا قال هو الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب يستحق فاعله العقاب أخرجا المكروه لأن المكروه لا يستحق تاركه لا يستحق فاعله العقاب وهذه المفارقة ما بين المحرم وما بين المكروه ومنهم من قال ما ذم شرعا فاعله قصدا مطلقا ما ذم شرعا فاعله اخرج الواجب ففاعل الواجب لا يذم اخرج المندوب ففاعل المندوب المندوب لا يذم اخرج المباح ما ذم شرعا فاعله قصدا اخرج من فعل المحرم بغير قصد كمن فعله مكرها فإنه لا يذم ومن فعله مضطرا فإن فاعله لا يذم أو ناسيا أو جاهلا ما ذم شرعا فاعله وقال هنا وقيد الذم بالذم الشرعي احترازا من الذم العقلي من تحسين وتقبيح عقليين وهما من مذاهب المعتزله ومن منهج المعتزله ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا فاحترازا من المكروه احترازا من المكروه فالمكروه لا يذم فاعله وهذا هو ايضا فارق ما بين المحرم والمكروه نعم طيب هناك ايضا صيغ للمحرم كما سبق في الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمكروه من صيغ المحرم أن يأتي النهي فالله تعالى نهى عن أمور فما جاء بنهي فهذا دليل على التحريم فصيغة النهي المطلق دليل على التحريم بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا فهذا دليل على التحريم وكذلك لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة دليل على التحريم أيضا ما جاء من لفظة التحريم ومن مشتقاتها بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وكقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا دليل على التحريم التصريح كذلك الصيغه الثالثة بنفي الحل لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها هذا دليل نفي الحل من أقوى أيضا من أقوى عبارات التحريم لا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث هذا دليل أيضا على التحريم الصيغة الرابعة صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك كقوله تعالى واجتنبوا الرجس من الاوثان وذروا ما بقي من الربا هذا أيضا من الصيغ كذلك النصوص التي توعد الله فيها الفاعلين لأفعال ما بعقوبة سواء كانت من العقوبات الدنيوية أو العقوبات الأخرىية دليل أيضا على التحريم فقوله تعالى في سوره النور سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فقوله فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دليل على التحريم قولوا تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دليل ايضا هذا العقاب دليل على التحريم وعلى هذا فقس ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كل ما جاء في النصوص الشرعية من صور وأدلة ينسب الله فيها الفعل أو الفاعل إلى الكهان او الى الصحره او الى الشيطان او يترتب عليه لعن او ينسب الى الحيوان ككلب واضح كل ذلك يدل على التحريم كل ذلك يدل على التحريم نعم انتقل المؤلف الى مبحث نعم <تصفيق> من باب أولى نعم نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه البروك مثلا ببروك البعير تمام لا يسجد كما يبرك البعير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب هذا دليل على التحريم دليل على التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد فيه هبته كالكلب يعود في قيئه هذا دليل على ماذا التحريم نعم قال الواحد بالعين لا لا يمكن ان يكون واجبا حراما بخلاف الواحد بالنوع يعني احنا عندنا الوحدة تجد واحد الجنس وتجد القسم آخر النوع والعين أو الشخص فالجنس يشتمل على أنواع والنوع يشتمل على أعيان وأشخاص وأما الشخص والعين فهو واحد زيد أو عمر فالجنس كلمة عامة يدخل فيها الحيوان الناطق وغير الناطق يدخل فيها الحلال يا عم الشيخ يدخل فيها الحلال وغير الحلال ففيها البعير وفيها الخنزير وفيه الإنسان وفيه القرد جنس والنوع كالنوع البشري النوع البشري اناس واشخاص واعيان والعين الفرد فهنا يقول يستحيل يقول ابن قدامه يستحيل اقول لك يا محمد انت اسمك ايه عبد الرحمن تعرف تعمل لون قهوه جزاك الله خير قاوة كده بس عالم الله مستعان يعني هتنفع ولا ما تنفعش كان يحكونا يعني يحكونا أن حداهم كان في اليمن المدرسون لما كانوا يأتون اليمن بدوا اليمن مساكين يرون أن المدرس المصري هو إمام في كل شيء هو صاحب يعني الحساب والهندسة والمدرس والإمام والخطيب يعني كل شيء ففي يوم من الأيام جاءتهم جنازة جاءتهم جنازة فمن الذي يصل على الجنازة المدرس المصري أخونا هذا مدرس مصري لكن مدرس مصري لا يعرف صلاة الجنازة ولا أصل صلى على جنازة والرطوب ادخلوا لاداء صلاه الجنازه ادخل يا استاذ تفضل يا استاذ دخل الاستاذ صلى كبر ركع سجد يعني ادى الصلاه باركانها الخمس باركانها الناس صلت ده رجل مصري يعني <تصفيق> صلوا سلم هو التفت اليهم وجد يعني انوفهم محمره انت راح فين تملى ايه ما عادش ينفع معامل له شيء ولا حاجة ولا عاد تجيب حاجة الله يبارك فيك المهم بعد ما صلى وراءه نوفا ومؤذنه وان قد احمرت عرف انه تورط عمل حاجة خطأ يعني قال ملكم قال والله يا استاذ إحنا, احنا صلينا يعني قبل كده قبل ذلك ولن نسجد ولم نركع أنا عارف انا عارف المهم نشوف المخارج يعني احنا عسى الناس ايه في النصب نسأل الله السلامة والعافية لما أنا عارف عارف إيه الله مصلاً ميت ده ذنوبه كثيرة ده ذنوبه كثيرة وما يكون ذنوبه كثيرة يا الله ينفع معاه الركوع والسجود كمان يعني يمكن لحنا بنركع وبنسجد يمكن ما ينفعوش فعني أنا نعمل قهوة يا الله تنفع ما ماشي. فشوف المخارج يعني الإنسان الله لا الا من رحم الله هذا يا شيخ هو أصل الصعيد بيعد نفسهم مش من المصريين أهل الصعيد بيعد نفسهم يعني إيه بلد تانية الشيء بارك الله فيكم يقول فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة معصية من وجه واحد إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام ويكون انقسامه بالإضافة إلى آخر ما معنى هذا يقول يستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما الشيء الواحد الذي هو واحد بماذا بالنوع يعني يكون الإنسان ساجدا سجود طاعة سجود معصية نعم السجود كنوع قد يكون طاعة وقد يكون معصية قد تجد أن زيدا يسجد سجود طاعه وعمر يسجد سجود معصية لكن يستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما هذا السجود بعينه هذا السجود بعينه يكون واجبا ويكون حراما يكون طاعة ويكون معصية هذا يستحيل قال إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين الواحد بالنوع عرفنا نعم قد يجوز أن يكون من الجنس البشري من يكون ساجدا سجود طاعة ومن يكون ساجدا سجود معصية وإلى واحد بالعين والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام فالنذر قد يكون نذر طاعة وقد يكون نذر معصية قد يكون قد يبر الإنسان اباه بالرطاعة وقد ينقلب هذا البر إلى معصية ومن البر ما يكون عقوقا قال ويكون انقصام بالإضافة لأن اختلاف الاضافات والصفات توجب المغايرة والمغايرة تكون تارة بالنوع وتاره باختلاف الوصف كالسجود لله تعالى واجب السجود للصنم حرام السجود لله تعالى غير السجود للصنم قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن والاجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاصم بنفس السجود والقصد جميعا والساجد لله مطيع بهما جميعا ثم انتقل المؤلف الى كلام في حكم الصلاه على الدار الارض المغصوبه نعم م? ما هو الجزئيه هذه نحن قلنا تفهمت الان ما هو الجنس ينقسم الى انواع صح والنوع ينقسم الى اشخاص او اعيان والعين هو الفي... خليك معايا عشان تفهم والعين هو الفرد بيقول لك يستحيل أو يجوز أن يكون في الجنس حلال وحرام عاصن ومطيع صح؟ فالجنس يوجد فيه ما هو حلال وحرام يوجد خمر حرام صح ويوجد ماء حلال يوجد خنزير حرام ويوجد بعير حلال هذا مستحيل ها شوف نفسك كده، مستحيل، اه اه مستحيل، متأكد ش سرطك كده يعني مش متأكد، مالك هامش خليك معايا، الوقت الجنس مفهوم يقينا في حلال وفي حرام، في طاعه وفي معصية ده في خلاف الآن؟ لا فيش في خلاف. ننتقل للنوع الثاني قسم الثاني النوع ليس مستحيلا أيضا أن يوجد فيه أن فردا يكون طائعا وفردا يكون عاصيا فردا يكون بارا وفردا يكون عاقا مش مستحيل نأتي بعد ذلك للشخص تمام العين ما نستطيع أن نقول يكون طائعا يكون عاصيا ممكن ممكن متى اذا قام بفعل هذا الفعل منفك الجهه تمام منفك الجهه ازاي الان انا قمت اصلي في هذه الدار التي بنيتها على ارض غيري التي بنيت على ارض غيري بنائي على ارض غيري يسمى, يسمى ماذا غصب اغتصاب هذا محرم او حلال هذا محرم فقمت اصلي هل انا الان وأنا قائم عاص لله باغتصابي ولا لا وفي اثناء صلاتي طائع ولا لا طائع هنا انعقد هذا الخلاف كيف يكون هذا الانسان عاصيا مطيعا فمنهم من قال يستحيل أن يكون عاصيا وأن يكون مطيعا فقالوا لابد لا من تفصيل بد من تفصيل التفصيل ماذا؟ أن ننظر في الفعل الذي يفعله فإن كان الفعل الذي يقوم به والذي يفعله منفك الجهة منفك أي أن الصلاة منفكه عن الغصب ليست مرتبطه ليست ايه مرتبطه فالذين قالوا الصلاه منفصله عن الغصب صححوا صلاه من صلى في ارض مغصوبه وهذا قول الجمهور المالكيه والشافعيه والحنفيه ورواية عن الامام احمد الذين قالوا لا الفعل غير منفك الجهة قالوا الصلاة باطلة لأنه لا يجوز أن يكون عاصيا طائعا في شيء واحد طيب لماذا قالوا الصلاة غير منفكة الجهة قالوا هذا المصلي ووقع المصلي لابد له من حيز ومن فراغ يؤدي فيه صلاته يزجد فيه يركع فيه فلا بد أن يكون حلالاً، لا يجوز أن يكون حراماً. فلذلك قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة حرم. لماذا؟ لكونه منهي عن ذلك. ولأن الفعل ليس منفكا الجمهور يرى أن الفعل ماذا؟ بالفك. يعني منفك. قالوا مأمور بالصلاة. الله تعالى يقول. وأقيم الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس قام بهذا الأمر هذا الأمر ليس مرتبطا بالنهي عن الغصب أدلة الغصب قضية اغتصاب الأرض نصوص أخرى فهو في هذه الحالة مثاب على اقامته للصلاة يستحق الإثم على غصبه للارض، لكن لا نبطل الصلاة بذلك لانفكاك الجهتين. لانفكاك الجهتين. قال ومثاله كمن صلى مرتديا عمامة حرير لابسا خاتما من ذهب، فإنه يستحق الإثم على لبسه للحرير؟ وعلى ارتدائه للذهب ولا علاقة لبطلان الصلاة أو لصحة الصلاة بلبس الحرير والذهب أو لعدمهما الجهة منفكة فيجوز عند ذلك أن يكون الواحد بالنوع يكون عاصيا طائعا مثابا مستحقا للعقاب في الفعل ماذا المنفك الجهة في الفعل المنفك الجهة أما إذا كان الفعل لا ينفك الجهة هذا الذي رجح الشوكان في شاد الفعل في غيره إذا كان قد اخل بشرط أو ترك ركنا أو نهي عن فعل في ذات الصلاة هذا الذي يبطل الصلاه هذا الذي يؤدي الى بطلان الصلاه فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين لو انه صام في العيد هل هذا الفعل منفك الجهه لا هو منهي عن الصيام وايقاع الصيام في العيد فان صلى لا صيام له ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد لكن من صلى في أرض مغصوبة هل جاء دليل للنهي عن ذات الصلاة في أرض مغصوبة؟ لا أجنب فأفعاً كان في أرض مغصوبة الآن أو على مبارك الابل مثل الذي ذكرناه صيام يوم العيدين فعند ذلك إذن يصح أن يجمع في الجنس بين حلال وحرام وفي النوع بين طاعة ومعصية وفي العين كذلك أن يكون طائعا عاصيا مثابا معاقبا في أفعال ولكنها تنفك فيها جهة الأمر عن النهي أما إذا ما أتى بعمل قد نهي عنه في الشرع فهذا الذي لا يتصور فيه الثواب والعقاب وان اداه فيكون منهيا عنه نعم وضح النبي نعم عمرو زيد واحد من عمل في وصلتت وصلتت في صحتها يعني الروايه عن امام احمد فجاء عنه ان هذه الصلاه باطله وجاء عنه انها صحيحه اذا احمد له روايتان نعم وهو متناقض فإن فعله في الدار وهو الكول في الدار ورقوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية وهو معاقب عليها من هي عنها فكيف يكون متصرفا بما هو معاقب عليه مطيعا بما هو عاصم منها هذا شوف صدر فرويا أنها لا تصح فرويا يعني جاءت الرواية عن ذلك عن الإمام أحمد وإن كانت هذه الرواية رواية مشهورة عن الإمام نعم آه نعم وإن كانت هذه بس هنا بس الطمريد مش معناه عدم الثبوت وبس لا يرجح ذلك وإلا فهذه الرواية الرواية المشهورة واختارها أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فروي أنها تصح لا تصح إذا يؤدي أي الفعل إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراما واجبا ومتنقد الصلاه حرام او هو مثاب معاقب فان فعل في الدار وهو الكون والركوع والسجود وقيام وقعود افعال اختياريه ومعاقب عليها منهي عنها لا من قال انه معاقب على الصلاه لانه يصلي في ارض مغصوبه ما الدليل ادله الغصب اذا العقاب على الغصب اذا العقاب على الغصب والاغتصاب وليس عقاب على على الصلاه نعم فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه مطيعا نقول ومعاقب يتقرب بصلاه اتى فيها بشروطها او اتى بشروطها واتى فيها باركانها ولم يرتكب منهيا في داخلها فالعباده اذا ما استوفت الشروط والاركان وانتفت الموانع فهي عباده صحيحه واما غصبه فارتكابه للنهي في ذلك معاقب عليه نعم المختص امم امم هذا هو ان الصلاه تصح هذا الفعل الواحد له وجهان متضاربان متغايران وضو متضاربان وهو مطلوب من احديهما مكروه من الاخر فليس ذلك محالا انما المحال ان يكون مطلوبا من الوجه الذي يكره منه فزعمه من حيث انه صلات مطلوب مكروه من حيث انه غصب والصلاه معقوله بدون غصب والغصب معقول بدون الصلاه لقد اجتمع الوجهان المتغايران بنظيره ان يقول السيد لعبده خط هذا الثوبه ولا تدخل هذه النار فان امتثلت اعتقتك وإذا ارتكبت النهي عاقبتك فقاط الثوب في الدار فقاط الثوب في الدار حسن حسن من السيد عبقه وعقوبته ولو رمى زهما إلى, فمرق منه إلى مسلم لستحق سلب الكافر ولزمت هديه المسلم سلب يستحق سلب المسلم لتضمن الفعل الواحد مختلفين. إذا قال هنا وروي أن الصلاة تصح. ايضا روي عن الإمام أحمد رحمه الله. وإن كانت هذه أردواء ليست هي المشهورة، لكن هذا القول والقول المشهور عند العلماء إذ قال به الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليهم. أجمعين وذهب كذلك لهذه الرواية أبو بكر الخلال وابن عقيل رجح ذلك أو عمل بهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هؤلاء استدلوا بأدلة الدليل الأول أنهم قالوا لا مانع من صحة الصلاة وإن وقعت في أرض مغصوبة لأن فعل الصلاة في مكان مغصوب هو فعل واحد ولكن له وجهان متغايران أحد الوجهين الصلاة المأمور بها والوجه الآخر الغصب المنهي عنه فهو مثاب على الصلاة ومعاقب على الغصب فيجوز أن يكون الفعل مطلوب من أحد الوجهين مطلوب الترك من الوجه الآخر وهذا ليس محالا. إذن المحال فقط يا إخوان أن يكون الفعل له وجه واحدة له وجه واحدة سجود لله لصنم هذا محال هذا محال أما وهذا لا يكون لله عز وجل الذي أشرك يعني غير الله تعالى مع الله من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه وشركه نعم إذا قال ومثال ذلك العبد الذي أمره سيده أن يخيط ثوبا ونهاه عن دخول الدار فخاط ودخل فلن يعاقب على الخياطة وإنما سيعاقب على الدخول واضح ويجازيه على خياطته للثوب وهذا أمر ليس مناقضا لشرع ولا لعقل طيب نقف عند هذا الحد ان شاء الله